وذكر في هذا الفصل أنه في آدابه في دروسه وقراءته في الحلقة وما يعتمده فيها مع الشيخ ورفقته قال وهو عشر نوعا الأول أن يبتدئ اولا بكتاب الله العزيز فيتقنه حفظا قد عرفنا أن هذا فيه اشاره إلى الحفظ وعرفنا ان ثم قواعد واصول تتعلق به بهذا الأصل وهو اصل عظيم يتعلق بالمنهجيه فيه, فيه في طلب فاذا لم يكن ثم حفظ ان الله لا, لا طلبه لا علم الا إلا بحفظ لا علم إلا الا بحفظ لا علما لا نافيه للجنس وعلم اسمها مثل ما نقول لا اله الا الله قال أن يبتدي اولا بكتاب الله العزيز فيتقنه حفظا قد رفنا هذا فيه تفصيلا وليس على ما اطلقه المصنف رحمه الله ان كل من أراد العلم لابد أن يبتدئ به بكتاب الله تعالى انما يستحسن ذلك فيما اذا كان صبيا أو كان يحسن لو كان بالغا يحسن فرض العين فيما يتعلق به بالتوحيد وما يتعلق به واجبات الصلاه وما يجب عليه واذا كان متقنا لذلك وعرفه اداء من صغره ثم اراد ان يطلب العلم فلذي لباس ان يقدم حفظ القرآن العظيم واما إذا لم يكن كذلك فيجمع بينهما يجمع بينهما يتعلم أولا ما يتعلق ب فروض الاعياد ثم بعد ذلك يحفظ القرآن وهذا كما ذكرنا انه ليس على اطلاقه وإنما هو فيما يتعلق بما عدا فاتحه الكتاب لان فاتحه الكتاب لا تصح الصلاة إلا الا بها فلا من من حفظها قالوا يجتهد على اتقان التفسير إلى آخر كلام رحمه الله تعالى فيما يتعلق بترتيب العلوم ومن المهمات التي ذكرها أن يحفظ في كل فن مختصرا وهذه قلنا كذلك من قواعد الطلب ان كل فن يحفظ فيه مختصرا واحدا أو مختصرات لأن ثم مختصرات تتعلق بي بالفنون منها ما هو للمبتدئ ومنها ما هو للمتوسط ومنها ما هو للمنتهي كالعزرميه والملحم مثلا الالفي هذه ليست على مرتبة واحدة انما المراد انه يبدا بماذا بكل علم أن يكون فيه مختصا وهذا المختصر كما ذكرنا لابد فيه من ضابطين ضابطين أكثر اكثر يكون معتمدا والثاني أن يكون مخدوما أن يكون معتمدا يعني زكى من جهه العلم واقام بتدريسه ونحو ذلك وحفظه الى اخره وثانيا ان نكون ماذا أن يكون عليه الشروحات فإذا لم يكن عليه شروحات حينئذ نقع ماذا قحرج عند المعلم عند المتعلم فثم كلمات قد لا يكون المصنف او الذي صنف المتن أنه قد بين مراده به بي بالمصطلحات حينئذ نحتاج الى فكها ولا يحسنها الا صاحب الدار وقد مات كيف حينئذ نعرف هذه الالفاظ لابد من شرح يبين ذلك اذا يحفظ في كل فن مختصرا يجمع فيه بين طرفيه يعني يتمه أوله وخاتمته لا بد ان يأتي به من اوله الى اخره وهذا قلنا مستحسن في العلم أنه لا يقدم على متن الا وقد حفظه اولا فيتقنه حفظا ثم بعد ذلك يستشرح يعني يدرس على العلم أو يسمع له شروحات فيما يتعلق بالصوتيات في هذا الزمان ولا باس كذلك ان يجمع بينهما لكن بشرط أن يقدمه المحفوظ على على الدرس وقلنا فائده ذلك ما يتعلق بضبط الشرح بمعنى أنه يلزمه حفظ المتن وكذلك يلزمه حفظ الشرح يعني مذاكرة الشرح وان كان ثم فرق بين الحفظين ما يتعلق بالمتن هذا لابد من حفظ نصي لفظي لا يتجاوزه واما ما يتعلق بي الشرح فهذا يحفظ منهما يحفظ لفظا ويفهم ويكرر ما يحتاج إلى إلى فهم وتكراره حينئذ ينظر إلى المعاني في الشروحات ينظر إلى المعاني فيعبر بما هو قريب من معنى الكلام الذي أخذ عن عن شيخه ولو كان في أول أمره يكرر كثيرا ما يتعلق به كذلك الملفوظات فهو فهو حسن ولكنه ليس في درجة حفظ المتن ليس في درجه حفظ المتن اذا نستحسن اولا ان يقدم حفظ المتن كاملا ثم بعد ذلك يستشرح وقلنا كذلك من المستحسن أن يكون لطالب العلم أن يكون له ماذا ان يكون له جدول فيما يتعلق بالمتون ولعلكم انتهيتم البارحه من سرد المتون التي ترغبون في حفظها يعني يجعل له ورقه يذكر فيها جميع المتون التي يرغب في حفظها في النحو والصرف والبيال وما يتعلق ذلك بالحديث والمصطلح الى اخره فإذا جعل له ورقة حينئذ يشرع في كل يوم في متن ويحفظه ويتمه ثم بعد ذلك يشرع في المتن الذي يليه وهكذا تمر عليه السنة والسنتان فإذا به حفظ كثيرا من المتون وانتهى منها ولو لم ينته من من دراستها لأن الدراسه أخف من حفظ المتن ولذلك إذا شغل منشغل ما بامر ما حينئذ قد يستطيع أن يستشرح المتون لكنه قد يصعب عليه الحفظ لانه يستطيع أن يستشرح المتون لو كان في بيتي لو لو صار عائق أن يحضر الدروس في المساجد يستطيع ماذا أن يحفظ بل يستطيع الآن قد يتابع بعض الدروس عبر البث المباشر هو في بيتي يستطيع ولا يستطيع يستطيع يستطيع ان يحفظ أن يذاكر الدرس ويستمع له عبر الصوتيات اذا يمكن ان يدرس لو كان في بيته لكن لكن الحفظ اذا شغل قلبه قد شغل عن الحفظ شغل احلى لا يستطيع لكن صفاء الذهن مع حفظ المتون اكهد من صفاء الذهن مع الشرح مع الشرح يعني يمكن أن يكون مشغولا فيفرغ نفسه وقتا ما ساعه ساعتين ليستمع درسا ممكن هذا لكن في وقت سماعي يكون مشغولا لا اما الحفظ في هذا الغالبيه فانه اذا شغله انشغل بمعنى انه لا, لا يستطيع أن يحفظه فعليذا ينظر فيه بهذا الاعتبار لا بد من ورقه يجمع فيها جميع المتون التي يحفظها وثم بعد ذلك يستشرحها والثاني اخف من الاول لكن ينبغي ان يعتني ب ب متون اول ما يقدم دراسة وحفظا حفظ ودراسة ما يتعلق بمتون العقيده التوحيد اولا يا مسلمون حتى تكونوا مسلمين بحق لا تكون مسلما زعما فاتبع لهذا لذلك هي ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون هذا خطاب للصحابه رضي الله تعالى عنهم فعلينا لابد أن يعتقد المسائل على على وجهه ولا يزكي نفسه بانه انه الى خلاه عندما يرجع الى كلامه العلمي ويدرس المعتقد على على وجهه اتبع هذا ثم قال ويشتغل بشرح تلك المحفوظات على المشايخ ويحظى الاعتماد في ذلك على كتب الى اخر ما, ما ذكره رحمه الله تعالى وهذا كله كذلك يتعلق بالمبتدئ قد عرفنا ان المبتدئ يختلف من زمن الى زمن ومن حال الى حال وكذلك المتوسط والمنتهي وهذه التقسيمات وإن كان العلماء يذكرونها لكن لا يجعلون ماذا لا يجعلونها عائقا في التعلم والتعليم لان كل انسان اعرف به بنفسه والفهم يختلف من زيد إلى الى عبيد عليذ إذا كان الفهم يختلف قد يستوعب الثاني ما لا يستوعبه الاول ولو كان مبتدئا لا سيما انهم قالوا في كثير من كلامهم أن المبتدئ الذي لم يتصور المسائل بعد وهذا إذا اذا بهذا الضابط ننظر في أحوال مساجد المسلمين اليوم والدروس التي تكون عامة أنه لا يحضرها في الغالب الا ماذا الا طلبة علم أو طلاب جامعه طلبة علم معناه انهم يدرسون في بالجامعات اذا حصل التصور عندهم او لا في الجملة حصل التصور اذا هذا القيد بكون المبتدي لا يكون إلا إذا لم يتصور المسائل أو أن من اوصافه اللازمه له أنه لم يتصور المسائل فضلا عن الأدلة اقامه الادله عليها أو الإفادة لغيره حينئذ نقول كل من يدرس هذا في هذا الزمان فيه حضور المجالس العامه في المساجد أغلبهم طلبه علم يدرسون في الجامعات اذا لا يوجد مبتدئ صار ماذا متوسطا أو او منتهيا متوسطا او او جعل الطالب يجعل نفسه لا يفهم شيئا وانه بمنزلة الجدار إذا شرحه وشرحه له لا يستوعب إذا جعل نفسه كذلك لن يفهم العكس انما يتفاءل ولذلك الآن يدندنون حول هذه المسائل الثقه في النفس والتفاؤل الاخري الا اذا اذا جاءت هذه المساله فيجعل عوائق جدا على ما يتعلق بمسائل العلوم وشرحها وتفصيلها والنظر في اقوالها العلم مع الترجيح نعم الذي يطلق الأقوال دون ترجيح ورد فيه تحذير يعني الذي يقول المساله فيها اربعه أقوال واستدل القول الاول بكذا والثاني ثم يقول الله اعلم النتيجه هذا لا يرجح هذا هذا مشكل هذا طالما يعتبر بالنسبه ماذا لانه لا بد يعمل فيعمل بماذا كذلك يريد أن يبحث إذا كان يريد أن يبحث اذا عنده قول راجح يستطيع ان يبحث اما الذي ليس عنده قول راجح لا يستطيع أن يبحث ولو بحث حينئذ زاد ماذا الزاده تشتيتا فشتته المعلم والزاده تشتيتا بالنظر اما الذي يذكر الاقوال ويذكر الترجح هذا ليس معيبا عند عند اهل العلم ولما وجدوا أن الذي يذكر اقوالا وبعض كلام السلف في تحذير هذا جاء مقيدا ذكر المصنف كذلك جاء مقيدا بأنه لا يبين لا يكون على طريقه واحده بمعنى أنه يذكر الأقوال ويذكر الخلافات يذكر الأدلة ثم بعد ذلك الله اعلم بالراجح هذا لا يصرح ان يدرس عنده البتة لان الطالب لن يستفيد لا من حيث العلم ولا من حيث العمل لأنك من حيث العلم النتيجه انت صورت المساله وذكرت الخلاف هنا ماذا ماذا ثانيا كيف اعمل ثالثا كيف ابحث وهذا وقع في ماذا فيه اشكالات هذا الذي يعنيه السلف أو او كلام المتاخرين ليس السلف كلام المتاخرين فيما يتعلق بماذا بكونه اذا ذكرت الاقوال هنيدي ننتبه كما قال الغزالي وغيره وانما يعنون به من يذكر الاقوال ولا ولا يرجح قال رحمه الله تعالى اذا ما يتعلق بالمبتدئ والمتوسط والمتقدم هذه الصلاحات حادثه ولا ينبغي للانسان أن يقف معها ثم يؤثر ذلك على طلبه في العلم بل متى ما راى من نفسه انه يستوعب البسط فليجر على ذلك راى من نفسه أن عنده شيئا فيما يتعلق بالفهم ونحو ذلك فليكن حكما خاصا به بذلك لكن أكثر الناس يفهمون إذا بسطت له المسائل وذكرت بادلتها ورجح لهم ادركوا ذلك وانما قد يعجز بعض الناس في ماذا يعجز من هذه الدروس لكونه لا يجد وقتا للمراجعه والمذاكرة فيظن أن الدرس يفهم بماذا بمجرد حضوره إلى ان ينتهي فهم الدرس وهذا غلط إذا كان ينظر إلى فهم الدرس او فهم العلم بهذه الصورة فهذا عنده خلل في أصر العلمي ولذلك قلنا فيما سبق لا بد ان يفهم حقيقة العلم والهدف المترتب على العلم وكيف يعمل مع هذه الشروحات فاذا كان كذلك إذا لم يكن يراجع اذا لم يكن يبحث إذا لم يكن يحضر للدرس إذا لم يكن عنده مرجع أو مرجعين للمذاكرة للدرس الذي ذكر حينئذ كيف يضبط العلم هذا لو فكت لو عبارات لا يستطيع ان يضبط العلم هذا لا يستطيع الذي لا يذاكر لا يحفظ المذاكرة أو الشرح حينئذ كيف يضبط العلم وهل يكتفي بحفظ المتن فقط ما ما يسمن ولا يغني من جوع تبقى عنده الفاظ هكذا مجرده اذا لم يكن معها ضوابطها وتعريفاتها وادلتها ونحو ذلك ما يحتاج الى استنباط نحو ذلك من دليل أو ثم تعارض بين قولين أو بين حديثين أو بين ايه وحديث وكيف يجمع إذا لم يكن كذلك حينئذ كيف يحصل له العلم واذا لم يمارس ذلك سماعا أو هو بحثا حينئذ كيف ينمو في عقله وفهمه وكيف يكون عنده ملكه إذا كان سيبقى سنتين وثلاثا واربع وعشره وهو مبتدئ ويريد الفاظ مجرده هكذا متى ينمو فهمه متى يزداد علما متى تتكون عنده ملكه العلوم كانوا في السابق إذا درس سنتين أو ثلاثه برز صار معلما يحضر عند عالم يقرا عليه سنتين فاذا به يجلس يعلم هكذا ولذلك الى عهد قريب كان عند الشيخ محمد الرحيم رحمه الله تعالى سبع سنين يتخرج قاضل عليل كيف تخرج على اي وجه تال لابد انه ماذا لو كان المعلم لا يذكر خلافا انما يذكر فك عبارات كذلك يتعين على الطالب بدرجه بمعنى انه ماذا قد يكون الإنسان لا يجد من يشرح له الا بهذه الطريقه عينيد ليس بلازم أن يقف معه هو كذلك في المذاكره هذا خطأ معناه ستتاخر كثيرا ستتاخر كثيرا قد وجد قديما من السلف حتى من السلف الاوائل قبل المتون كان يطلب العلم ما يبلغ ال إلا الا وهو مفتي كثير تريد فيه في التراجم ما السبب وهو قد طلب دون العشر عشر سنين ثم صار مفتيا عالما بالفقه بالمذهب وبالخلاف العالي كما يقال اين كيف وصل الى ذلك فك عبارات كذلك هذا لا يتصور لا يتصور البتة وانما يصل الى 16 وهي عشر بل إلى العشرين وكثير من الاعلام المشهورين ولذلك لو اراد أن يتحقق طالب العلم ذلك بنفسه فليضع في ورقه الاسماء التي يحفظها من العلماء وليرجع إلى تراجمه يجعل ذلك فيصلا إذا كان في بقلبه ريب وشك اطمئن قلبه يرجع إلى التراجم فلينظر يكتب امامه الشافعي أحمد يكتب النووي ابن حجر يكتب ابن رجب ابن تيميه ابن قيم شوكاني صنعاني وليرجع لتراجم سيجدهم انهم طلبوا العلم ابتداء في اوائل اعمارهم وسيجد كذلك الفاجعه انهم ما بلغوا ال20 وهم علماء وهم هم علماء اذا في خلال 10 سنين صاروا علماء في جميع الفنون هل تتصور ان كان عندك عقل وتفهم انهم مجرد فك عباره صاروا علماء هيسرس الامر كذلك والسيوطي في الاشباء والنظائر ذكر انه كتب رساله في اعراب البسمله وعمره 9 سنين 9 سنين هذه 9 سنين <تصفيق> <تصفيق> الان طلبته العلم قد يبلغ ال بل ال30 اذا أعربت له البسمله فر عن الدرس قال صعب كيف نفهمها كيف هذا اذا كيف بلغ وكتب وفهم إذا لم تكن قد شرحت له قد شرحت له فما يوجد اليوم من التعقيدات فيما يتعلق بصوره القاء العلم هذا كله كما ذكرنا بالامس انما هو من باب التغطيه لكن طالب العلم إذا لم يجد من يشرح له إلا فك عباره لازمه من أجل أن يتقن العلم أن يتوسع هو كما ذكرنا سابقا لا يتوسع مطلقا وانما لابد من نظر في شرح وشرحين وثلاثا قل ثلاث ذلك قال هنا فيما يتعلق به بالاداب الثاني أن يحذر في ابتداء أمره من الاشتغال في الاختلاف بين العلماء أو بين الناس مطلقا في العقليات والسمعيات أراد أن الطالب المبتدئ الذي لا يحسن شيئا وكان صغيرا في السن أو كبيرا وعنده اغلاق في الفهم هذا يستحسن له ماذا الا الا يدخل في الخلاف الا يدخل فيه في الخلاف ولا يتتبع الخلاف واذا كان المعلم يذكر له خلافا دون ترجيح فليفر منه فرارا من الاسد لكن ليس مطلقا كما ذكرنا سابقا هذه القواعد لا تؤخذ هكذا على اطلاقها بدليلين اولا هو كذلك فصل المصنف رحمه الله تعالى فيما ذكره سابقا في الاداب المتعلقه بالمعلم أو العالم في درسي قال الادب العاشر مر معنا أن يذكر القواعد المتفق عليها والقواعد المختلف فيها وما استثنيه وكذلك ما يتعلق حتى باسماء الرجال وتواريخهم واسماؤهم وكناهم الاخرين ان هذا مما يذكر في في الدرس فاذا كان كذلك فالذي يجعل الترتيب أن العبر بماذا هل يحتمل ذهنه املا هل يحتمل فهمه املا ان احتمال فهمه ويعلم ذلك من نفسه حينئذ لا يتقيد بقول وقولين ومن من المسألة المساله بي باطرافها ويتقنها على على وجه لو بقي كل يوم يتقن مساله لا حرج في في ذلك البتة. وإن كان يجد في نفسه ضيقا في الفهم ونح ذلك كصغير في السن او لا يفهم لو شرحت له المسائل هذا لا باس أن يكون مستثنى فيذكر له القول والقولين مع الترجيح يعني لا يتوسع له في ذكر الأدلة ونحوها قال أن يحذر في ابتداء امره من الاشتغال في الاختلاف بين العلماء أو بين الناس مطلقا في العقليات والسمعيات يعني فيما يتعلق بالعلوم العقلية كالمنطق وعلم الكلام والحوادث والسمعيات ما يتعلق بالشرع فانه اي الاشتغال بين الاختلاف يحير الذهن ويدهش العقل يدهش بمعنى يحير بمعنى أنه يصيب ماذا يصيب ارتباك إذا لم يعرف الحق في أي القولين اصابه ماذا ارتباك وانت تجري في مسألة لا تعرف فيها قولا وابحث فيها في كلام العلمي ستجد انك لن تخرج بشيء البت س عليك الا اذا كنت اهلا للترجيح والنظر فيه في الأدلة لكن لو كان عندك قول راجح هينئذ يختلف الوضع وهذا امر مدرك به بالحس قال فانه يحير الذهن ويدهش العقل بل يتقن اولا كتابا واحدا في فن واحد او كتبا في فنون إن كان يحتمل ذلك قيد بماذا بالاحتمال وهذا كذلك ما يتعلق بالجمع بين الفنون او افراذها هذه مساله قد يشتغل بها طالب علم ولا ينبني عليه فائده بالنسبة اليه وهو أنه هل يفرد فنا فنا أو أنه يجمع بين بين الفنون هذا ان كان مرتبطا بمعلم كان معه ان كان المعلم يفرد فنا فنا أفرد معه وان كان يجمع بين فنون كذلك جمع بين بين الفن فيكون تابعا فيكون تابعا ليدي معلم لكن لو لم يكن عنده معلم لا سيما فيمن يعتمد على بعض الصوتيات ويسمع نحو ذلك فهذا ان كان يحتمل أن يفرد فنا فنا فهو حسن لكن ينبغي أن يعرف ما المراد بافراد فن فن بمعنى أنه يشتغل بالفن من اوله إلى آخره ويتقنه في أقل ما يمكن أن ان يتقنه وليس المراد أنه يأخذ المتن ويتلو المتن الاخر والثاني والثالث الى المتون وهو ياخذ بحل عبارة نحويها لماذا لانه على هذا إذا كان متفرغا للعلم فإذا أخذ المتن بفك عبارة دون نظر فيه شرح المسائل والتوسع فيها حينئذ سيبقى عنده وقت طويل لانه سيحفظ السطرين في نصف ساعة أو ساعة وستفكه له في نحو ربع ساعة وسيذاكر ذلك في ربع ساعة اذا بقي عنده الكثير من الوقت ماذا سيصنع فاولى من أن يجعله فارغا ويذهب يمنة ويسرى فيشتغل بفن آخر احسن له أو يتوسع في المشروع ذاته فيقرأ المتن بعده الشروح هذا ان كان يحتمل وان كان لا يحتمل حينئذ يتعين عليه أن يجمع بين بين الفنون لأن التغيير من علم الى علم هذا مما ينشط النفس ويحرك ذلك الذن ولذلك إفراد العلم بمعنى التوسع فيه بمعنى التوسع فيه هذا يحتاج إلى صبر أشد من الصبر على جمع العلوم لأن جمع العلوم هذا يتعلق بماذا تغيير والنفس تحب ماذا تحب التجديد يقرا ساعتين في فن يكل يتعب ثم يغير فن آخر يجد نشاطا آخر يستهد في بذلك لكن إذا جعل فنا فنا فكل وتعب حينئذ ماذا سيصنع سيبقى هكذا قال الرحمن تعالى بل يتقن اولا كتابا واحدا في فن واحد أو كتبا في فنون ان كان يحتمل ذلك على طريقة واحدة اي على قول واحد على قول واحد يرتضيها له شيخه فإن كانت طريقه شيخه نقل المذاهب والاختلاف ولم يكن له راي واحد تب هذا قيد يعني هنا ذكر لك ماذا ذكر لك وصفا إن كان المعلم يذكر قولين قال ابو حنيفه وقال الشافعي ولم يكن له ترجيح فهذا ياتي فيه ما قال الغزالي قال الغزالي فليحذر منه فإن ضرره أكثر من النفع به وهو كذلك لمن سيده منه لا علما ولا عملا اذا كان سيذكر لك المساله الصلاه أو القراءه قراءه الفاتحة في الصلاة ركن و يستدل واجب و يستدل مستحب ويستديل، ثم إذا كانت خلف الإمام بدعه و ثم يمشي ها ماذا يصرع الطالب حيره يحتاج الى ماذا يحتاج الى ترجيح ماذا يعمل اذا ما استفاد من العلم شيئا وهذا لا فائده من التعلم عليه البت لكن إذا كان ثم ترجيح فيختلف الحكم لذلك كان اهل العلم على على ذلك يذكرون الاقوال والادله على ذلك ثم لا بد ان يتبنى قولا لا بد ان يتبنى قولا وإذا كان لا يستطيع أن يتبنى قولا فحينئذ يرجع إلى التمذهب وهو أن يشرح المذهب الذي يسير عليه في بلده ويبين حقيقه المذهب الراجح في المذهب وهذا لا اشكال فيه يكون ناقلا للعلم او كذلك لون في الزمن الماضي معناه أنه يشرح المذهب الحنبلي ويقول المعتمد عند اهل المذهب هو كذا وكذا ويجوز حينئذ للطالب ان يقلد المذهب إلى وقت ما وبعد ذلك يرجح بما شاء فإذا كان يذكر الخلاف في مذهب واحد ويبين المعتمد في المذهب هذا كذلك لا اشكال فيه لان لان التقليد في الجملة بهذا الاعتبار يكون جائزا والجمله جائزة لانه ليس اهلا لان يذهب ويرجح قد يكون المعلم ليس اهلا للترجي فيبقى يناد على ماذا؟ على التمذهب على على الاصره اذا فإن كانت طريقة شيخي نقل المذاهب والاختلاف ولم يكن له رأي واحد معنى أنه لا يرجح ليس له راي واحد قال الغزالي فليحذر منه فان ضرره أكثر من نفع به قال وكذلك يحذر في ابتداء طلب كذلك أي مثل ذاك الذي مر تحذير منه يحذر في ابتداء طلبه من المطالعات في تفاريق المصنفات في تفاريق المصنف. يعني لا يتوسع في ماذا في المصنف هذا كذلك ليس على الاطلاق ليس على الاطلاق بل يستحسن لطالب العلم إذا درس متنا ولو كان مبتدئا أن يكون معه شرح أو شرحان لابد من هذا ويستحسن كذلك لو كان ثم حاشية واحدة تكون معه من أجل ماذا من اجل ان ان يختصر الوقت من اجل ان يختصر الوقت وليس اختصار الوقت في مثل هذا بمذموم اختصار الوقت في ما يتعلق بدراسه العلوم ودراسه المتون لا شكله مذموم يعني يريد أن يحذف وهنا يريد ماذا أن يسدلك لاني كما ذكرت لك سابقا لو نظرت في كلام أهل العلم وتراجم اهل العلم لوجدت لو انهم يأخذون المتن منطوقا ومفهوما وما يتعلق به من قيود للمطلقات وكذلك ما يتعلق به تعريف وبشرح كذلك التعاريف وخذ أي شرح لمتن للمبتدئين دعك من المتوسطين على هذا الاصلاح لتجدن حينئذ ماذا يعرفون لك الكلام ثم إذا جاء الكلام في اللغة والكلام في الصلاح ثم بعد ذلك يضبطون لك لفظه الكلام هل هو بفتح الكاف أو بكسرها أو بضمها ثم اللفظ يوضح لك في اللغه وفي الاصلاح واذا كان ثم احتياطات جميع شروحات الازرمي على هذا وبعض المغفلين ماذا يريد يريد ان يقال الكلام الكلام وتعريفه هو اللفظ فما ليس بلفظ ليس بكلام وهو المفيد <تصفيق> وما ليس بمفيد فليس بكلام ولا بد ان يكون مركبا فاذا لم يكون مركبا <تصفيق> فليس بكلام هذا شرح هذا هذا ليس بشرحا لابد ان يبين المحترزات وكلامها العلمي هذا أخرج به شيئين وهذا منطوق وهذا مفهوم لانه لابد ان يحرك ذهنه طالب لابد ان يحرك ذهنه فاذا لم يحرك ذهنه وحينئذ يتعب كثيرا في المستقبل وهو لابد ان يهيئ نفسه لان يفهم المسائل الكبار التي هي أكبر من هذه المسائل ولذلك هذه تذكر في كتب العلم ولا يجعل ماذا أنه مما لا يليق به بالمبتدئ ولذلك تجد في كثير حتى من الشروحات المتوسطة والحال يشرحون المسائل ويقول لك ماذا هذا هذا مختصر لا يليق بالمعتدل وهو يكون مجلدين أو ثلاثه حتى في الابهاج شرح المنهج يذكر في بعض المسائل يقول هذا لا يستوعبه المبتدئ إذا المبتدئ عندهم له فهم فهم اخر وصلاح اخر اذا النظر يكون به بهذا الاعتبار لا بد ان يجعل له مع المتن الذي يشرحه ان يجعل له شرحا أو شرحين ولا باس ان يكون معه حاشية فيديم النظر بحيث إنه إذا انتهى من المتن شعرا بل ادرك ذلك انه قد خرج بفائدة بمعنى أنه قد تعلم ثم إذا انتقل الى متن اخر مرتبه ثانيه كالملحه باعتبار مثلا الاجروميه توسع اكثر فيما يتعلق بالابحاث التي ذكرها اولا لكن الموجود ما هو الموجود انه يعيد جميع الابواب التي اخذها بالازروميه بذاتيا بنفسيا بنفسي بنفس الالفاظ والمسائل والبحث في دراسة الملحه هذا توسع جوابنا هذا لن يستفيد تكون الفائده عنده ماذا عنده ضعيفه اذا قوله يحضم مبتداء طلبه من المطالعات في تفاريق المصنفات هذا ليس على الاطلاق رئيس على اطلاق بل قال انه يقيد بان المتعلم الناظر في المتن ينظر في متنه والا اللهم اذا كان المعلم يشرح له بسعه قد يكتفي به بالشرح قد يكتفي بالنظر اما اذا كان الشرح فك عباره لا بد ان يأتي بشروحات أخرى تكمل النقص الذي يكون فيه في الدرس لأن المثل لا بد ان به بضبطها وإذا نقص منها قيد أو شرط أو نحو ذلك هذا يدل على ماذا على أن المساله لم تتصور بعده وهذا خلل قال رحمه الله تعالى فانه يضيع زمانه ويفرق ذهنه نحن اذا كان على جهة الاطلاع المفتوح يقرا الأجرمية ويقرا في شروحات الالفييه هذا خطا لا شك فيه لكن يقرا الأجرمية ويقرا في شروحات الأجرمية لا باس به ولو عنده سعه من الذهن والفهم والوقت من ذلك وجمع جميع شروحات الأجرمية وقرأها في وقت واحد لا اشكال فيه وانما يختلف بماذا هل يحتمل أو لا يحتمل هذا هذا الضابط فقط أما المنع لا احد اقرا هذا ليس بالصواب وليس الاوائل على ذلك ولو كتب بعض المسائل يخالفونه في العمليات ولو رجعت الى التراجم لوجدت لو ذلك اذا تنظر فيه باعتبار ولذلك يستحسن انك بطريقه خاصه وقصرت عليها وننصح بها ان كل متن تقراه تدرس اجمع جميع الشروحات وإذا وجد من هو معتمد في الفن تقرأ فيه ما المانع إذا كنت لا تفهم أو ان ان عندك ضعفا في العقل أو انك عندك ضعف في في الحفظ والمراجعه قد يقال بانه يكتفي ببعض الشروحات لكن إذا عندك قدرة انظر فيه شروحات بذاتها وإذا اشغلت عليك مسألة بذاتها واردت أن تضبطها لا باس أن تنظر كذلك في المطولات هذا لما نعمل وهنا ياتي فائده ماذا افراد الفن لو اردت افردت الفن بهذا الاعتبار لا اشكال فتاتي بالمتن وتاتي به متعددة متعدده لو بلغت 10 لا يضرك هذا وتلخص وتجمع وترتب وتنظر. إلى آخره كل هذا لا اشكال فيه وإنما النظر فيما هل تستوعب أو لا تستوعب إن كنت لا تستوعب تبقى على شرح أو شرحين إن كنت تستوعب فلا باس أن تنظر في عده شروح عده شروح هذا لا اشكال فيه ومن يزهد بهذا بانهما يقيس الناس على نفسه وهذا خلل ليس بصار مناديه الآن بعض الناس قد يذكر اشياء بما يفعل هو فيمنع الناس من شيء وجد أنه ماذا أنه يضيق عليه ويفتح للناس بشيء ماذا وجد انه قد وجد فيه سعه هذا خلط كبير وانما النصيحه وتمامها أن يقال الامر يدور مع الاحتمال من احتملا فلا اشكاله فيه ومن لم يحتمل لي لوقت وحفظ وسوء نحو ذلك وحينئذ يقتصر على على بعض لا اشكال فيه هذا صحيح وهذا صحيح وصد صد الباب واغلاق الباب اقول هذا ليس ليس بصواب بل يستطيع الطالب أن يجعل متنا ويجعل ما 20 شرحا لا اشكال فيه ويبقى عشر ساعات و5 ساعة ساعه وهو يقرا في الشروحات ويلخص ويضبط الفن ولا اشكال فيه وهذا موجود عند العلم يضبطون العلوم في سنه وسنه ونصف يضبط النحو يضبط الصرف يضبط البيان ثم يتصدر في ذلك وهذا كله معلى على هذا جويني جلس لتدريس اللغه بانواعها وعمره 16 سنه كيف درس هذا فك عبارة لا يمكن سن لا يتصور هذا ابدا لا يمكن أنه يجلس يتصدر ويدرس علوم اللغه ويكون قائما مقام شيخي ثم علمه شيء فك عبارة والى اخره كلام اللفظ مفيد الاخرين هذا ما هو صحيح قال رحمه الله تعالى وكذلك يحذر في ابتداء طلبه من المطالعات في تفاريق المصنفات فإنه يضيع زمانه ويفرق ذهنه بل يعطل الكتاب الذي قراه أو الفن الذي يأخذه كليته حتى حتى يتقن هذه العباره مجمله حماله وجوه حماله وجوه هل اراد اتقان الفن كاملا أو أنه اراد به ماذا قراءه الكتاب حينئذ هذا محتمل ولذلك المتن قد تقراه تقراوا الكتابه وقد تقراوا العلم في المتن وهذه قراءه العلم في المتن هذه فيها نوع صعوبه بمعنى ماذا انه يشرح الكتاب لفظا ومفهوما على ما يذكر فيه بكنتم العلم وهي الطريقه المعتمده بمعنى ماذا ان طريقه التعليق هذه لا تتعتى في المتون هذا غلط يوجد الآن يدرسون بهذه الطريقه لكنه غلط ليس بصواب ولذلك انظر في أي شرح أجرمية ملحى والالفيه وكذلك السائر الالفيه تجده كلمة كلمه لا الشرح الذي سمى ماذا ممزوجا وهي الغالب, فيه الغالب في الكلام العلمي غالب الشروحات انها ممزوجة يعني ياتي بالعبارات في أثناء عبارات صاحب المتني فيشرح كل كلمة كلمه حتى إذا قال قال محمد تكلم عن قال قال استخدم الماضي ما إلى الى اخره ضيعها اولا فارغون ام انهم ارادوا ان هذه هذه تنبي فهم الطالب وتحرك فهما لان بعض المسائل التي تذكر في شرح المتون لا يراد بها الفائدة باعتبار العلم ذاته لابد ان يعطي المعلم الطالب ما يحرك ذهنه وهذا الطالب المجد الذي يذاكر ويحفظ الى اخره الطالب الكسول ماذا نصنع فيه لا حيله فيه اين اذا لابد أن يعطي بعض الفوائد المتعلقة بالمتن قد يقول قائل هذا ضيع وقت والنظر فيها باعتبار لو اشتغلنا بالمهم لكان اولى الى اخره قل انت لا تفهمش لماذا لان الذهن عند الطالب لا شك أنه في الدون مهما كان لا سيما كان مبتدئا فلا بد للمعلم ان ياتي ببعض الفوائد والضرر التي تنمي فهم الطالب فاي تتكلمون عن البسمله تتكلمون عن الفاضل المتعلقه بالحمدله والشكر ونحوه ذلك والفوارق حتى للمبتدئ حتى شرحات الاجروميه تجد أن بعضها متعلق بالقواعد المتعلقة بالمنطقات واذا وجد ما, ما كان الاجروميه لم, لم يبدا بالحمدله ونحوه ذلك ان بدا بالبسمله تجد المتون التي بدأ فيها صاحبه بالحمدله والبسمله تجد صفحتين و3 من الشروح وتجد من حواشي من الفوائد ما ما لا تجده في غير هذه حواشي هذا يدل على ماذا على انه لا تهجر هذه المعلومات مطلقا وإنما يمر عليها الطالب لابد أن يفهمها وهذا سهل ويحفظ ما فتح الله تعالى عليه ان يحفظ وأما أنه يتركه بالكلية بناء على أنه هذا ليس له دخل في المتن الصواب لا ليس بي بجيد ليس بي بجيد اذا قد ياخذ ماذا قد ياخذ دراسه المتن فيفك عينيد لفظا لفظا وما يتعلق به قد ياخذ العلم على المتن عندئذ يقتضي ما يقتضي زياده فما تركه المصنف يستدرك يقول تركه وترك إلى اخره هذا يكون ماذا يكون فيه دراسة الفني على متن هذا كذلك مستحسن ويذكر بعض العلم فيما يتعلق به بعض المطولات ولذلك الاشموني مثلا يشرح الالفيه ليس كشرح ابن عقيل الالفيه ياتيك يقول لك تنبيهات قول كذا كذا قد استدرك عليه بعض المسائل ثم يقول تركه وترك وترك يعني كان يبغي ان يذكر كذا فترك وهو يقول كتابه للمبتدئين ايضا لاشمون قال وكذلك احذروا من التنقل من كتاب الى كتاب غير موجب يعني لا يشرع في متن ويحفظ ويدرس ثم يفتر عنه وينتقل الى كتاب آخر ويشرح ويدرس ثم يفتر عنه وينتقل الى كتاب اخر هذا يسمى ماذا يسمى تنقلا ويسمى عند بعض العلم بالذواق يتذوق كل كتاب ويتذوق ماذا كل علم كلما اشتهى علما قال هذا اهمه فانتقل اليه واذا اشتهى كتابا آخر ترك ما فيه وانتقل إلى آخر قال بغير غير موجب يعني قد يكون ماذا قد يكون ثم موجب لترك الكتاب في انتقل غيره هذا لا اشكاله في هذا لا اشكاله في لكن اذا اعتمد المشهورات والمعتمد من المتون عينيذ لن يحصل عنده هذا الخلل قال وكذلك يحذر من التنقل من كتاب إلى كتاب من غير موجب فانه علامه الضجر وعدم الفلاح ضجر يعني الملل وعدم الفلاح لانه لن ينتهي لن يضبط العلم إذا كان في السنة السنه لن سيقرأ عده كتب لن ينتهي منها وانما ينتقل من كتاب الى كتاب اذا ما اتقن علما اذا لن يفلح بمعنى أنه لن يتم العلم ولا يتم له النجاح أما إذا تحققت اهليته وتاكدت معرفته فالاولى الا يدع فنا من العلوم الشرعيه الا نظر فيه يعني إذا كان أهلا للنظر والتمع والايغال في الفنون فاذا كان كذلك فلا يترك فنا إلا وقن نظر فيه أما إذا تحققت اهليته وتاكدت معرفته فالاولى الا يدع فنا من العلوم الشرعيه إلا نظر فيه الاولى لما به الاولى لعل ماذا انه لابد ان نتعلم وما لا يتم الواجب الا به هو واجب فإذا كان فرضا كفاية أن نتعلم التفسير صارت علوم العاله بالنسبة لي المفسر صارت فرضا كفايه ولا يعبر عنه بماذا بالاوله فان ساعده القدروه يعني كتب الله تعالى له وطول العمر على التبحر فيه فذاك والا فقد استفاد منه ما يخرج به من عداوة الجهل بذلك وهذا ليست هي الغايه لذلك تعلم أن ما يكتبه العلم في منهجيه قد يؤخذ قد لا لا ما هي أن ينظر في سائل العلم الشرعيه من أجل أن يفهم الشرع مرتبط بعضها ببعض لا من اجل ان يخرج عن عداوة ماذا العلم ان من جهل شيئا عاداه اذا انا اتعلم النحو أو اتعلم اصول الحديث أو اتعلم اصول الفقه لان اعاديه هل هذه النية لا ليس كذلك وانما اتعلم لانه يقتضي الاجتهاد أن اتعلم هذه العلوم هذا الاصل وما علل به المصنف هنا رحمه الله تعالى فيه في نظر فقوله اولا فالاولى الا يدعى فنا هذا ليس اولى بل هو متعين عليه لأن من شروط الاجتهاد اذا اراد ان يجتهد اما اذا لم يرد ان يجتهد الامر واسع اما اذا اراد ان يرجح بين كلامه العلمي فيجب عليه ان لا يرجح الا إذا اتقن العلوم التي جعلها اهل العلم شرطا في في الاجتهاد والا لا يجوز له أن ان يقضي ثانيا أن النظر فيه التوسع في العلوم لالا يخرج او قال ماذا يخرج به من عداوه الجهل لذلك العلم ليست هذه النيه بل ينوي أن يكون هذا العلم خادما له يعلل به ويعتني من كل فن بالاهم فلها ولا يغفلن عن العمل الذي هو المقصود به بالعلم يعني يكون الاهم مقدما على المهم كما ذكرنا سابقا قدم العقيد على الفقه كذلك ويقدم دراسة الحديث فيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم على دراسة الاسانيد فلا ياتينا ات نقول أنا اشتغل بالأسانيد ثم لا يقرا لا عمده احكام ولا ما صح النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ولا في مسلم الاشتغال بالمتون في الصحيحين اولى من الاشتغال باسانيد الصحيحين هذا اولى لان هذا يحتاج الى وقت وتفرغ ونحو ذلك وحفظ وتكرار ومراجعه واذا كان كذلك فحينئذ قد ضيع على نفسه ماذا مقصدا من مقاصد العلم قال رحمه الله الثالث يعني من الاداب المتعلقه بطالب العلم في درسه ونحو ذلك أن يصحح ما يقرأه قبل حفظه تصحيحا متقنا يعني إذا بينا أن طالب العلم لابد أن يحفظ مختصرا في كل فن حينئذ لا يحفظ ويكون قد قرأ بنفسه لانه سيلحن كذلك وإذا لحن حينئذ سيحفظ ماذا خطا واذا حفظ خطا حينئذ صار رجوعه بعد ذلك فيه شيء من الصعوبه فيريح نفسه ابتداء فيصحح على متقن هذا المراد أن يصحح ما يقرأه قبل حفظه تصحيحا متقنا محكما اما على الشيخ إن امكن أو على غيره ممن يعينه ممن يعين الشيخ يعني في الزمن الماضي كان نواب للشيخ يعني الطلاب المتقدمون يبقون بعد بعد المعلم حتى الدرس كان يعاد يعيد بعض بعض الطلب منهم بالمتقدمين فعين اذا اما المعلم نفسه وإما طالب يجيد اتقان المتن فيصحى عليه الطالب إذا لم يجد هذا ولا ذاك استعين الله عز وجل فيصح بما يكون له ولو نظر في الشروحات التي تضبط المتون وصححه بنفسه قد يستفيد كثيرا يعني إذا لم يجد هذا ولا ذاك ماذا يصنع ياتي بي شروحات هذه الشروحات ينظر فيها أو يستشير شيخه وكذلك لا باس حينئذ ينظر فيها بعض الشروحات تعتني بضبط الالفاظ ضبط الالفاظ حينئذ يضبط به بهذا الاعتبار ثم هذا المرتبه الثانيه اولا نصحح ثم المرتبة الثانيه يحفظه بعد ذلك حفظا محكما كما بينا متقنا بالاعاده الى اخره ثم يكرر عليه بعد حفظه تكرارا جيدا ارد ان يبين طريقه الحفظ قلنا لا حفظ إلا بتكرار والحفظ هو التكرار والتكرار كما بينا يختلف اختلاف الاشخاص ثم يكرر عليه بعد حفظه تكرارا جيدا ثم الرابع يتعاهده في اوقات يقررها لتكرار مواضيعه بمعنى المراجعه والمذاكره فلا بد يجمع بين هذه الأمور الأربعة ويصحح أولا ثم يحفظ ثم يكرر ثم يتعاهد واذا ترك واحدا منها لا الثاني وما بعده عنيد لن يحفظ لن يحفظ لانه كيف يحفظ دون تكرار كيف يحفظ ويثبت المحفوظ دون معاهده لا بد ان يزول عنه الحفظ قال ولا يحفظ شيئا قبل تصحيحه لانه يقع في التحريف والتصحيح وقد تقدم أن العلم لا يؤخذ من الكتب فإنه من اضر المفاسد ومر معنا وينبغي أن يحضر معه الدواتا والقلم والسكينه للتصحيح تلك كما مر معنا لبريه القلم ويضبط ما يصححه لغه واعرابا لغه واعرابا اعرابا واضح انه يتعلق بماذا بخواتيم الكلمه لان محل الاعراب واللغه قد يراد به تصريف كلمة على وزن كذا بكسر الراء فاعل فعل, فعل فعل او يراد به معنى لهذه الكلمه لان الاصل في اللغة هو ماذا هو اللفظ ومعناه فيقال استعمل هذا اللفظ بمعنى كذا وكذا هذا الاصل فمفردات اللغه كالقاموس ولا حدا ذلك يعني استعمالات الالفاظ في أي شيء استعمله قالوا ميت بالتشديد اراد به كذا من انتصر بالموت أو او مااله إلى الموت هل هو مرادف لميت أو ميت هل هل ميت وميت مترادفان أو لا فصل في به بهذا فاللغه تبين استعمال اللفظ في أي معنى يكون أو ثم فوارق بينه وبين غيره والاعراب يتعلق بي باخر الكلمه وإذا رد الشيخ عليه لفظه وهو يقرا المصنف رحمه الله يتكلم عن ماذا يتكلم عن الطرائق المعمول بها سابقة يقرا الطالب بنفسه على الشيخ كل طالب يقرا بذاته هذا ما يسمى بالمدارس وإذا رد الشيخ عليه لفظه يعني صحه له عبارة قال ماذا قال كلمه نصبها وهي مرفوعه فصح له الشيخ وظن أن رده خلاف الصواب يعني اعتقد الطالب أن الشيخ لم يصف هذا الرد بهذا الرد او علمه يعلم أن الشيخ قد وهم في ذلك وهم في بذلك كرر اللفظه مع ما قبلها ليتنبه لها الشيخ يعني عاد الجملة من أجل ان يتنبه ما هذا الشيخ او ياتي بلفظ الصواب على سبيل الاستفهام فربما وقع ذلك سهوا أو سبقه لسان الغفله يعني سهى الشيخ في في ضبطها يا لفظ هذه الكلم فيقرأ الكلم على وجه خطا لا اشكال فيه ليس بالمعصوم ليس به من لكن الطالب ماذا يصنع اذا كان يقرأ حينئذ يسفه منه الا يصح أن يكون منصوبا حينئذ يتذكر الشيخ ويرجع ولا يقول بل هي كذا بل يتلطف في تنبيه الشيخ لها فان لم يتنبه قال فهل يجوز فيها كذا إذا لم تنبه فان رجع الشيخ الى الصواب فنكلا والا ترك تحقيقها إلى مجلس آخر بتلطف الاحتمال ان يكون الصواب مع الشيخ احتمال ان يكون الصواب مع الشيخ هنا ذلك عند هذه المعلومات يعني يصوب لي للشيء اذا ما هو المبتدئ عند اولئك الاقوام هذه المساله تحتاج الى الا في حقيقة المبتدئ وكذلك إذا تحقق خطا الشيخ في جواب مسألة لا يفوت تحقيقها تحقيقه ولا يعسر تداركه فان كان كذلك كالكتابه في لقاء الاستفتاء وكون السائل غريبا او بعيد الدار او مشنعا تعين تنبيه الشيخ على ذا يعني قد يخطئ الشيخ في افاده معلومه وقطع الطالب بخطاء الشيخ ثم التصويب قد يفوت في السابق المساله السابقة قال ماذا يحقق المسألة في وقت آخر لكن يعلم أن ان السائل غريب قد يذهب ولا ياتي عين يد من ماذا لا بد من تنبيه الشيخ بانه قد اخطا فيه في هذه المساله فيعيد الجواب واذا عاد الجواب حينئذ صحح ما ما اراده وكذلك إذا تحقق خطا الشيخ في جواب مسألة سفتية فأجاب فاخطا الشيخ وعينيد الطالب هنا تنبه إلى أن الشيخ قد اخطا لا يفوت تحقيقه ولا يعسر تداركه فإن كان كذلك كالكتابه في رقاع للاستفتاء هذا كان في السابق فتوى تكون ماذا تاتي رقعه يكتب السؤال فيكتب الشيخ الجواب يكتب الشيخ الجواب والغالب عندهم كان كانت تؤخذ هذه الرقاع الى البيت فيجيب ليس الجواب هكذا مباشره على الهواء فيقع فيه في الخلط ويقع فيه في الخطا لان هذا يحتمل السهو ما كان يحتمل انه ماذا انه سهى ولذلك حينئذ ننظر اليه بهذا الاعتبار انه لو كان نظر فيه رقعه يكتب فيها الجواب أمين من الخطا واذا كان هكذا ارتجالا دائما نجيب الاسئله حينذا يقع في ماذا يقع في حرج وكون السائل غريبا ويذهب لا ياتي او بعيد الدار او بعيده الدار يعني يسال من أجل الاختبار ويريد ان يستدرج الشيخ من أجل ان يطعن فيه هذا موجود في كل زمان ومكان والاذن اذا علم الطالب ان شقد اخطا نبهه من اجل الا يشني عليه مشنع تعين تنبيه الشيخ على ذلك في الحال باشاره او تصريح يعني لا بد ان ينبه باي وسيله كانت فإن ترك ذلك خيانه للشيخ فيجب نصحه بتيقظه لذلك بما أمكن من تلطف او غيره كل هذا يتعلق بماذا بالطالب إذا أمكن أن يعلم الحق نبهه سواء فيما يتعلق بضبط اللفظي او باجابه سؤال قال واذا وقف على مكان كتب قبالته بلغ الغرض أو التصحيح يعني إذا وقف الدرس ماذا تصنع اذا وقفنا عند موضع ماذا تصنع تشير بلغ الموضع هنا سواء كان بالقراءه او او بالتصحيح بلغ الغرض يعني غلط القراءه أو التصحيح إذا كان لي للتصحيح عنيد يكتب هكذا وبعضهم يعرث الرابع من الاداب أن يبكر بسماع الحديث ولا يهمل الاشتغال به وبعلومه والنظر في اسناده ورجاله ومعانيه واحكامه وفوائده ولغته وتواريخه هذا كل نصائح للمبتدئ نصائح ليه للمبتدئ الا يؤخر هذه العلوم وهذا كان في السابق لوجود السماعات واما في الازمنه المتاخره فهذا علم قد ارتفع يعني أن يصحح النسخه على على شيخه لان ضبطه صحيح البخاري مثلا على النسخة التي ضبطها البخاري رحمه الله واثرت عنه هذا حسن لكنه قد انقطع وانتهى من زمن بعيد فلا يوجد له البتة ولا يلبسنا عليك ملبس ان ثم سماعات للبخاري أو لمسلم أو المسند أو غيره كل هذا من من ضياع الأوقات من اللعب والا هم يضبطون باعتبار الشروحات فقط لم يبقى إلا الا الشروحات فما ضبطه من حجر هو المقدم واما مع ذلك فلا فلا وجود له البتة وهذا ذكره باعتبار هذا أن يبكر به بالسماع وزاد على ذلك ما يتعلق بماذا قال ولا يهمل الاشتغال به وبعلومه يعني علم الحديث من العلوم التي ينبغي أن يقدمها طالب العلم لانها تحتاج الى امعان وتحتاج الى إلى وقت ولكن هذا فيما يخدمه فقط يعني ليس مطلقان في كل صغيره وكبير وانما يشتغل به بالمهم بحيث ماذا بحيث يتمكن ابتداء من أن يعرف الصحيح من الضعيف والضعيف من الصحيح فإذا كانت عنده ملك بذلك عينيذ يكف ويشتغل بماذا بالدرايه ويقدم على الرواية لا ليس مقصودا لذاته فإذا عرف الطالب كيف يتتبع سندا ما ويحكم عليه بالصحه كفاه وما زاد على ذلك من حفظ الأسانيد ونحو ذلك والتوغل في الرجال وحفظه هذا لا يقدمن إن وجد وتمكن منه حفظا ونحو ذلك لا يقدمن ان, إن تمكن من ذلك فلا اشكال فيه وان لم يتمكن بمعنى أن العلوم قد تزاحمت لا إذا طلب العلم كبيرا يعني بعد ال20 لا يقدمن ماذا لا يقدمن هذه العلوم على المقاصد فيشتغل بالحديث درايه والفقه وخلافا ويشتغل بالعقيدة هذا اولى من أن يزداد نظرا فيه في علوم الأسانيد والنظر في الاسانيد مطلقا هذا يفوت كثير لذلك مر معنا كلام للجوزي بان اكثر اهل الحديث عندهم ماذا عندهم تشهي بمعنى هذه المواضيع لو فتحت معه انتهى امره انتهى امره عين يد يتعلق بماذا بحفظ الاسانيد وحفظ الرجال نحو ذلك ثم ماذا يكون نتيجه يكون فقيها لا ولو عاش 1000 سنه ان يكون فقيها حتى يتفقه اذا لابد ماذا من مرعات الفقيه والنظر في المتوم قال أن يبكر بسماع حديث ولا يهمل الاشتغال به وبعلومه والنظر في اسناده ورجاله ومعانيه واحكامه وفوائده ولغته وتواريخه هذا إن بدا في سن صغير هذا لا يشكال فيه ويعتني اولا بصحيحي البخاري ومسلم ثم ببقيه الكتب الاعلام والأصول المعتمدة في هذا الشان كموطا مالك وسنن ابي داود والنسائي وابن ماجه قدم الموطا هنا وهذا خلاف المشهور وجامع الترمذي ومسند الشافعي ولانه شافعي هو ابو دعنه يقول ماذا مسند الشافعي كانه ليس من الكتب المعتمدة او لم يؤلف الشافعي مسندا كابي حنيفه انما جمع له ولا ينبغي أن يقتصر على أقل من ذلك ونعم المعين للفقيه كتاب السنن الكبير لابن بكري البيهقي ومن ذلك المسانيد كمسند أحمد بن حنبل وابن حميد والبزار ويعتني بمعرفة صحيح الحديث وحسنه وضعيفه ومسنده ومرسله وسائر انواعه فانه أحد جناحي العالم بالشريعه والمبين للكثير من الجناح الآخر وهو القران يعني جمع بين الكتاب والسنه والسنه منها الصحيح ومنها ما فيه نظر الصحيح هذا كثير يعني ما صح في البخاري المسلم فيشتغل به يكون مقدما فلا يعتني بالأسانيد ثم لا يكون فقيها بماذا بالمتن يعني متن حديث فيما رواه البخاري او رواه مسلم لماذا لانه لا يحتاج الى نظر في الأسانيد ومن تقد على الشيخين أو على حديث فيسير جدا هو يسير جدا ينظر فيه باعتباري وجل ما رجح إنما هو كان في كفة البخاري ومسلم إلا حديث واحد يتعلق ب فرس النبي صلى الله عليه وسلم لعلقه له بالاحكام ولا بالعقائد قال ابن حجر هذا لا, لا جواب عنه البتة وليس ليس مبني عليه ما ذح حكم شرعي اذا يكون النظر فيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ويتفقه في البخاري في المتن ويتفقه في مسلم في المتني دون نظر في الاسانيد لا يحتاج هذا ثم يجعل النظر في الاسانيد هذه مرتبة ثانيه ان امكن والا لن يضره ترك ذلك البتة وما عداه من الاحاديث التي أو من الكتب التي يكون فيها الصحيح والضعيف حينئذ ينمي نفسه في معرفة كيف تتبع الحديث وإذا حصلت له الملكه اكتفى بها بحيث يمارس ذلك والملكه هذه في الغالب انما توجد بطريقه واحده والله تعالى اعلى وهي أن يعتكف على كتاب من كتب التخريج ويقراه مرارا ويتتبع يعني أن يفعل مثل ما فعل تاسبه هكذا يتعلم ماذا التخرير يعني ينظر مثلا في نص الراي للزيلعي لو أخذ مجلدا واحدا قرأ فيه مرارا كالاعراب في القران لو اخذ جزءا ومارس الاعراب كفاه في سائر القرآن كذلك فيما تعلق بي به بهذه الاحاديث فينظر كيف تكلم وكيف نظر للرجال وكيف بحث وكيف رجحوا إلى غيره مع دراسه ماذا اصول الحديث وينظر فيما يتعلق بالجرح والتعديل اذا تعارضوا ونحو ذلك ثم ممارسه اهل العلم لذلك ولو نظر كذلك في كتب المتاخرين كالالباني ونحوها كذلك لا اشكال لكن المتقدمون اولى من المتاخرين قال ولا يقنع بمجرد السماع كغالبيه محدثي هذا الزمان يعني سمع ماذا الرواية فقط ايجازات يعرض النسخة على على النسخه ولذلك ما اسهلها ما اسهل أن يجلس لو جلس من الصباح الى ال ويوجد الآن يجلس من الصباح إلى العشاء وتصحيح ما عندهوش مشكال ولا عنده معنى لكن لو لو حضر درسا في أصول الفقه ولو فك عبارة صدع راسه ذهب ما بقي ولو بقي الدرس ثلاث ساعات لما صبر قال طول اولى لكن هذه السماعات هذه سهلة هذه توافق النفس لا تعارضون ليس في اعمال الذهن وإنما صح فقط الى الى اخره ولا يقلعوا بمجرد السماع كغالب محادثي هذا الزمان ولا سيما ما يتعلق بي بطلب الاجازات يرحلون من بلد الى الى بلد لماذا طلب ام ستقرا كتابا قليلا طلب اجازه قال اجازه قديم قال لي احدهم تذهب معي الى الهند لناخذ اجازات لو انا استبعد العزيزيه هذا بالجامعه فراغ يعيشون فراغا حقيقه يعيشون فراغا ثم يتصدرون على رؤوس الناس ويفتون الناس ويتصدرون كذلك في قنوات من نحويا بموجب هذه الاجازات وكم من شخص يشار اليه بانه محدث المحدثين وان المجدد المحدثين بناء على الاجازات ليس عنده علم البتة لم يقرا اصلا كتابا واحدا بل حتى المصطلح اخذه بالجامعه عين يريد يقول هذا ليس من اهل العلم اصلا يضل أن يكون متخصصا في في هذا الفن عمدته الاجازات فلان وفلان وفلان وسند عاليا إلى اخره قال بل يعتني بالدرايه أشد من اعتنائه بالروايه الدرايه المراد بها ماذا فقه المتن فيقول متن لا سيما بالصحيحين فيعتني بالمبتدئ المبتدئ يعتني بالاحاديث او المصنفات التي صنفت في الاحاديث التي يدور عليها الإسلام وما اجمل بطالب العلم أن يعتكف على شروحات ولا ينتظر ان يدرس على احد إن هو بنفسه أن يعتكف على شروحات الاربعين النبويه لا سيما كتاب ورجب رحمه الله لأن هذه الاحاديث يدور عليها ماذا قواعد عامه و اصول عامه بمعنى انها مشتمله لكثير من مسائل الشرع اذا كان كذلك فيعتمد على اوسع الشروحات بل يجمع الشروحات ويقرأ هنا وهناك ولو تتبع كذلك لابد ان يعمل ولابد ان يشتغل طالب العلم فلو نظر في الحديث الأول وجمع عليه كلام اهل العلم كذلك حسن نظر في الحديث الثاني ونظر في كلام من أخذه اخذه قليلا قليلا هذا حسن كذلك لابد ان يتحرك الطالب تعلم نفسك بنفسك ليس كل العلم لابد ان تاخذه من الشاء بل لن يكون ذلك حتى في المتقدمين ليس كل العلم ياخذه من من المع لا بد يكون له برنامج مع نفسه لا بد ان يكون له مطالعات لا بد ان يجرد هو بنفسه لا بد ان لذلك انت الذي تحفظ الا أنا <تصفيق> حفظ المات مثلا من الذي يحفظ انت الذي ستحفظ وانت الذي ستعيد تكرر أنا الق لك الدرس وامشي اولى من الذي سيتعب نفسه الطالب من الذي يتعاهد المحفوظ الطالب من الذي سيذاكر الماده ويبقى ساعات وتتبع الطالب معلم فهم هذا المسائل انقدم وحفظ ما حفظ حينئذ النظر هنا يكون ببعتبار الطالب الطالب الذي يعتكف على الدروس فقط هذا لن يتقدم ابدا لن يتقدم. سيبقى ماذا سنين وهو في في محله ولذلك قلت لك أن الاوائل كانوا يتقدمون مباشرة في خمس سنين 10 سنين فإذا به عالم والان الطالب يبقى 5 سنين و سنين ما زال مبتدئا في الطلب صحيح هذه مصيبه هذه مصيبه الطالب الان يبقى 5 سنين وهو مبتدئ علم واحد لم يتقنه لا يستطيع المعلم لو جلس عنده الطالب 5 سنين أن يقول له اجلس ودرس العلم الفلاني والعلم الفلاني لانه يعلم انه لا يضبط هذه نصيحه هذه مشكلة لماذا ما السبب الله اعلم الذي نحن لا نعلم الذي يفعله الطالب في بيته ونحوال لكن السبب انه لا يعتمد أبدا على نفسه بعد الله تعالى طبعا لا يعتمد بمعنى أنه لا يجعل لنفسه برنامجا خاصا في بيته كل شيء لابد ان ياخذه من من المعلم لا يختصر كتابا ولا يبحث في مساله ولا حتى تصنيف لو اراد أن يتعلم التصنيف هذا لا باس به العلم لا يتنمى إلا بهذا الصون انا قلت لك السيوطي في اشبه نظار الف رساله في اعراب البسملة أنت كم مره اعيدت عليك <تصفيق> هذه المساله وما جمعت فيها شيئا ما رتبت المعلومات ولا ولا الى اخره كيف تصنع هذه مشكله هذه طامه حينئذ النظر في هذه الكتب مثلا الازرميه وليس مثالا في الأجرمية وانما في الاحاديث المشتمله على قواعد اصول عامه فانت تقرا جامع لي بالرجب وتجمع ما زاد عليه وتركه قال ولا يقنع بمجرد السماع كغالب محدثي هذا الزمن يعني في زماني هو كانوا يكتفون به بالسماعات والاجازات فقط وهذا لا يسمن ولا يغني من جوع بل, لا يعد من منها بل هذه الاجازه وجود وعدم وساله تشتغل بها الاجازات هذه لا فائده منها لأن الاسانيد هذه ظلمات بعضها فوق بعض يا عباد قبور وفيها الشاعره لذلك يعتمدون الان على الصفية كلهم عباد قبور ماذا تريد تجعل بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم عباد قبور لا والله عدم الاجازه أولى من الى الاجازه والله المستعان بل يعتني بالدرايه اشد من اعتنائه بالروايه اذا يعتني بمتن الحديث لا سيما الاحاديث التي صنف اهل العلم بانها ماذا تجمع قواعد واصول من الدين ثانيا ما يتعلق بالبخاري و... ومسلم قال الشافعي رضي الله عنه من نظرا في الحديث قوية حجته قوية حجته ولا وليس هذا ال... ليس هذا هو الدافع يعني. وانما اراد أن يبين ان من نتائج الاشتغال بالحديث ماذا قوة الحجة وليس المراد ان الطالب يدرس الحديث من اجل ماذا ان تقوى حجته لا هذه هي فاسده ولان الدرايه هي المقصود بنقل الحديث وتبليغه نعم المقصود من الاحاديث هو ماذا الفقه فيها وتأخذ بأن الاحاديث منها ما هو متفق اصلا مجمع على صحته وهو جمله ما في الصحيحين إن لم نقل ماذا كل ما في الصحيحين فكيف يشتغل طالب العلم بأساني تتعلق مصنف ابن ابي شيبه الرزاق ثم هو جاهل بمتون الصحيحين هذه نيه صالحه الجواب لا ليست نيه الصالحه هي نيه فاسده لان اراد ماذا أراد التكاثف فلا يشتغل أحد احد لا بالسنن الكبيره بهاقي ولا ما دونه. حتى يشتغل ويطقن ماذا ما في الصحيحين لانه هو المقدم على على غيره الخامس إذا شرح محفوظات المختصرات وضبط ما فيها من الاشكالات والفوائد المهمات هنا بين شيئا مما يتعلق بكيفيه الشرح ذكر في ماذا اشكالات وفوائد مهمات ومر معنا أنه يذكر له القواعد الاصول التي اتفق عليها وكذلك ما خرج من من القواعد انتقل بعد ذلك إلى بحث المبسوطات مع المطالعه الدائم هذا اذا ترقى وانتهى من المتون اراد أن ينظر حنيذ فتح الباب النظر اولا لا يمنع ولو كان يريد أنه يمنع مطلقا هذا ليس بالصواب وإنما يكون نظره في المبسوطات مقيدا مقيدا بما ذكرناه سابقا المتن الذي تدرسه معك شروحاته التي تتعلق بالمتن إذا اردت أن تبحث مساله ولا ينفلت الطالب في البحث يبحث مساله أو مسالتين تتبعها في المسائل المبسوطات لا اشكاله في لا لا تعرضوا البت بل هذا جيد وحسن لانه يطلعه اولا على المطولات ثانيا يعرف منهج هذا الكتاب ثالثا يستفيد في المساله ذاتها وقد يلخص بعض المسائل ويجمعها لا إشكال فيه إذا انتهى من هذه المرحله التاسيسيه والتقعيد العام بالمتون العامه المختصره انتقل إلى المبسوطات يعني فتح له الباب اقرا ماشيت اذا كان اذا كان ضابطا لمتن واحد في الفقه فليقرا ماشا ان كان درس متنا في المذهب الحنبلي فليعتني بمطولات المذهب الحنبلي تكون عاصلا وينظر بعد ذلك فيما سائري المذاهب انتقل إلى بحث المبسوطات مع المطالعه الدائمه تب المطالعه وصفها بماذا الدائمه هدا يستفيد الطالب اما ان يقرى يوما ويترك اياما هذا لن يستفيد لن يستفيد لكن المطالعه الدائمه ولذلك اهل العلم قديما وحديثا ان كان اهل العلم حديثا قد لا يبثون هذه المسائل والله اعلم بالسبب في ذلك لا بد يكون عنده ماذا عنده مرجع في كل فن لا بد يكون عنده مرجع يقراه مرارا مئات المرات من أجل ان يضبط لانك اذا اردت ان تحفظ جزئية جزئية هذا ياخذ وقت منك ما انت تحتاج لسنين عمر هذا صعب جدا لو اراد طالب أن يضبط مثلا فتح الباري هذا اولا يكون عنده مقدمات قواعد فقه عام انتهى من مسائل المذهب عنده قواعد لغه قواعد فقهيه ضبطت معه المسائل حينئذ إذا اراد أن يزرد الكتاب قد يزرده مره واحدة وكلما مرت به فائدة يرى انها جديده عليه هو الذي يقيد هو الذي هو الذي يقيد ما زاد على ذلك يعتبر ماذا يعتبر شرحا وتوسعه لما حفظه ولذلك المتون المختصرات هذه تعتبر تاصيلا وتاسيسه لماذا لانها قاعده عامه أو ان شئت تقول اصلا عاما ثم هذه الشروحات هي كالاصل كما كشرح لي لهذا الاصل بمعنى ماذا أنه توسعه في شروحات هذه الاصول والقواعد فكل متن تحفظه إذا قرات المطولات فهو شرح لها إذا اذا حفظت مثلا الزاد في الفقه إذا جردته مغني المغني لمن قدامه صار ماذا صار كالشرح كل مسألة تحفظها حينئذ يكون هذا من شرح إذا مرت مسألة جديدة هي التي تقيد اما عداه يبقى على الاصل لانه من الصعوبه بمكان أن يحفظ كل كلمة وكل مسألة لكن لو قرأه مرارا واستوعب ما فيه حينئذ وصل الى الى حال يكون احسن مما لو قرأه مره هكذا قال انتقل الى بحث المبسوطات مع المطالعة الدائما وتعليق ما يمر به تعليق اذا لا ليس كل شيء يكتب وليس كل شيء يحفظ انما يختار وتعليق ما يمر به أو يسمعه من الفوائد النفيسه هيسمعوا اذا كان الكتاب يقرا على ماذا على عالم اين الذي يعلق ما ما من الفوائد النفيسه نفيسه ليس كل فائدة ان تكتب إنما الفائده النفيسه والمسائل الدقيقة والفروع الغريبة وحل المشكلات والفروق بين احكام المتشابهات من جميع انواع العلوم وهكذا في سائل الكتو المبسوطات تجرد وهي كالشرح للمتون التي تحفظها ولذلك الذي يقدم على على المطولات دون مختصرات حفظها ودرسها حين يكون عنده تشديد يكون ماذا يكون مشتة وسيخرج كما دخل ولا يستقل بفائدة يسمعها يعني في الدرس يستقل يعني يجعله قليله ولا يستقل بفائدة يسمعها أو يتهاون بقاعده يضبطها بل يبادر إلى تعليقها وحفظها يعني اذا كان يدرس المتن هذا هو الان يتكلم عن عن شروحات المتون ولتكن همته في طلب العلم عاليه فلا يكتفي بقليل العلم مع امكان كثير هنا والنظر هذا مرده إلى كل شخص بي بذاته متى ما رأيت من نفسك أنك تستطيع ان تستوعب متنا بشروحاته بحواشيه بضوابطه بقواعده فلا تبخل على نفسك ودعك مما تسمع من من سائل النصائح فهذه ليست متعلقه بك وانما تتعلق بمن بمن يعجز عن ذلك يحتمل لا يحتمل يستوعب لا يسع هنا مناط المساله والبحث اما فتح الباب مطلقا او غلاقه مطلقا هذا ليس بصواب قال ولا يستقل والتكن ولتكن همته في طلب العلم عالية فلا يكتفي بقليل العلم مع امكاني كثيره ولا يقنع من ارث الانبياء بيسيره بل كلما استطعت أن تتشبع من العلوم كلها فلا تبقن عن نفسك البت ولا يؤخر تحصيل فائدة تمكن منها يعني فائده بين يديه ورآها بدلا من أن يضبطها وأن يكتبها وان يستحقها غدا او بعد غد هذا علم الكسالى وانما يعدل كل شيء في وقته ولا يؤخر تحصيل فائدة تمكن منها أو يشغله الامل والتسويف عنها فإن للتاخير آفات والغد أو بعد غد أذاكرها هذا خطأ ولانه إذا حصلها في الزمن الحاضر حصل في الزمن الثاني غيرها يعني ليس عندنا تعويض هو يقصد بهذا اذا حصلها في هذا الزمن وحصل في الزمن الثاني غيرها فإذا جعلها للزمن الثاني أخذت مكان الفائدة الثانية هذا الاصل هنيد لا يكون فيه ماذا لا يكون فيه تعويض قال ولانه إذا حصلها في الزمن الحاضر حصل في الزمن الثاني غيره ويغتنم وقته فراغه ونشاطه وزمن عافيته وشرخ شبابه ونباهه خاطره وقلة شواغله قبل عوارض البطاله أو موانع الرياسه يعني انت الآن في فسحه قبل أن تشغل فاغتنم الوقت اغتنم الوقت فتبحر في العلم كما تبحر من سبق من سلفك قال عمر رضي الله تعالى عنه في معلق البخاري تفقه قبل أن تسود قبل أن تسود قبل ان تسود يعني قبل ان تكون ماذا رئيسا والرياسه تختلف عندك رئيس في بيتي قد يكون في وظيفته الى اخره يعني قبل أن تشغل هذا مناط المساله تفقه قبل أن تسود وقال الشافعي تفقه قبل ان ترئس يعني تكون رئيسا هذا الاصل قبل أن تكون رئيسا فاذا رئست فلا سبيل الى التفقه هكذا قال الشافعي إذا رأست يعني صرت رئيسا فلا سبيل فلا طريق الى التفقه تفقه بالمعنى الكامل اما عصره الذي وفرض كفايه لابد ولو كان رئيسا هنيدي لابد أن ان يتعلم ولو كان مشغولا لابد ان يتعلم لابد ان يسال عن دينهم واما اذا اراد ان يكون فقيها مجتهدا كالشافعي ومنح من هذا لابد من أن يكون ذلك قبل الرئاسه وليحذر من نظره نفسه بعين الكمال والاستغناء عن المشايخ فان ذلك عين الجهل وقلة المعرفة وكذلك قله المعرفه المعرفة ينظر ماذا انه قد استغنى قرأ كتابا قال الحمد لله نكتفي به اذا هو يقرا به بنفسه والعلم موجود هذا يسمى ماذا يسمى غرورا يسمى اعجابا به بالنفس لان نظره نفسه إنه لا يحتاج وما يفوته اكثر مما حصله ولذلك قال العلم سماع كتاب ولو كان معادا هذا خير من كتب عديده تقراها بنفسك لو قال هذا الدرس مكرر انا لا, لا أحتاجه واريد أن اقرا سماع الدرس ما يكون داخل بي الاذن هذا أحسن بكثير وافيد للطالب وارسخ في المعلومات من ماذا مما لو قرأ بنظره فقط لذلك هذا الأصم ولذلك كان مثلا مثلا الطلاب القدامة مع الشافعي وابي حنيفه يبقى معه 30 40 50 سنه كذا بتراجع 50 سنه 50 سنه كلها يصول لهم معنى الطهور والطاهر أو تكرار العلم تكرار العلم هذا عاصل وثانيا قد يكون فيه شيء جديد عند المعلم رجح مساله فعاد الكتاب مره ثانيه فرجع عما قرره سابقا كيف تعرف كيف تصل اليك المعلومه هكذا العلم يتطور الزاد انثار في العلم وليس الشان أن يرجح في وقت ثم يرجع عنه في وقت آخر ما الذي ادرك أنه رجع قال رحمه الله تعالى وما يفوته اكثر مما حصله وقد تقدم قول سعيد بن جبير لا يزال الرجل عالما ما تعلم لا بد ان يتعلم لا بد ان يعني ان يواصل البحث والنظر ونحو ذلك فإذا ترك التعليم وظن انه قد استغنى فهو أجهل ما يكون بشرط ماذا أن يعتقد انه قدئسانا فهو اجهل ما ما يكون ولذلك اذا قال عن نفسي بانه عالم فوجهل فهو فوجهل لان العلم هذا لا يدرك وإذا كملت اهليته وظهرت فضيلته ومر على اكثري كتب الفن أو المشهورة منها بحثا ومراجعه ومطالعهتبه بحثا ومراجعه او مطالعه يعني وقف مع الالفاظ ليس مجرد قراءه فقط يعني أدرك العلماء بهذه الصوره بحثا ومذاكره ومراجعه ومطالعه بعد ذلك اشتغل به بالتصنيف وبالنظر في مذاهب العلماء سالكا طريق الانصاف يعني مرجحا بنفسه بلغ إلى درجه الترجيح بلغ إلى درجه الترجيح ونظر هنا باعتبار ماذا باعتبار اذا مر على أكثر كتب الفنه يعني لا يشترط ماذا ان يمر على جميع كتب الفن وهذا مما ينبغي أن ينظر فيه طالب العلم أن الكتب المصنفه في الفنون أكثرها أكثرها واعني أكثرها من بابها يعني على باب افعلت اكثرها يمكن ان نستغنى عنهم فاقول ادري ما اقول اكثرها يمكن أن يستغنى عنه لماذا لانك لو نظرت في هذه المصنفات باعتبار المتاخر من سبق وجدت ان الثاني يعيد جميع ما كتبه الاوائل ويزيد عليه قليلا إلا في الكتب التي ينص صاحبه انه جمع فقط حينئذ هذا أمر واضح وأما من لم ينص على ذلك وستجد ماذا أن المسائل هي بعينها هي بعينها لا خلاف بين إلا في الشيء اليسير مما يتعلق بمنهج المصنف فقط اختياره وانت لا إذا جعلت يناسك انك لا تلتفت لاختيارات المتاخرين حينئذ الصراحه على النظر في هذه المصنفات كلها والكتب النحو كلها متشابهه متقاربه وكذلك كتب الاصول والتفسير داخليا انما ينظر باعتبار ماذا باعتبار الاجمع وباعتبار الاقدم الذي يكون قريبا من من السلف ولا شك أن ان الاستفاده من كتب المتاخرين هذا كذلك يفيد لا في اوائل الامر في اوائل الامر قد يكون الكتاب فيه ترتيب وفي تقديم وتاخير ولو عنايه فائقه بذلك فاذا كان كذلك فالنظر في اكثر كتب الفن يغني ولاسيما اذا عرف أن الفن يدور على كتب ولذلك ذكروا في اصول الفقه ان العلم كل يدور على خمسة كتب هكذا مذكوره فجميع الكتب المصنفة هي قائمة على هذه الكتب الخمسة او سته اجعلها 10 لا اشكال فيه فجميع الكتب المتأخرة ما الذي زادت هي زادت في المعاني المتعلقه بهذه الكتب واذا عرفت أن تدور على خمسة كتب أو سته هل صار ادراك العلم سهلا اولى ولذلك قلت لك العلم دركه صعب لاسيما جمع الفنون صعب سهل صعب اذا اراد ان ينظر هذه الكتب كلها متى اقراها ومن الذي جمع هذه الكتب كلها ما لا نحتاجه أكثر لا نحتاج ان تشتريها واصلا وانما تنظر فيه باعتبار ماذا باعتبار ما ما يفيد والذي يتقن ولذلك الشوكاني رحمه الله في ادب الطلب كتابه جيد ولا امكان ان نقراه ان شاء الله تعالى قرانات انه جعل أصول الفقه دائرا على كتابين وان كان علق العلم بكتابين متاخرين لا اشكال في يمكن بعد ذلك نرجع الطالب الى كتب متقدمة مختصر ابن الحاجب المالكي وجمع الجوامع قال من من اعتنى بهذين الكتابين وشروحهما وحواشيهما فهو المحقق لهذه العبوه كذلك بل من اعتنى بجمع الجوامع وحرو وشروحاته وحواشيه كفاه يبقى ماذا بعض المسائل التي لابد ان يرجع الى علم الاوائل فكلام الشافعي ونحو ذلك او تحقيقات ابن تيميه وابن القيم نحو ذلك اذا أدرك الفن أو لا أدرك لكن الذي نظر إلى أن العلم لابد اليه والى اخره وضعوا حواجز بينه وبين العلم ثم جعلوا ان هذا لا لن يدرك علم الاصول حتى يتبحر في هذا الكتب كذبتم ليس بالصواب ولذلك تجد أن ان المتخصص اليوم في اصول الفقه مثلا كمثال المتخصص هو قد لا لا يفهم هذه الكتب لو قراه لا يفهمها لو نظر في حوار انت كيف متخصص على وجه متخصص بمعنى أنك تمتاز عن غيرك بماذا بفهم مسائل لا أفهمها أنا انا لست متخصصا مثلا في اصول الفقه اذا احتاج الى ان تشرح لي مثلا حاشيه البناني او تقريرات الشربيني على الجمع وشروحاته او الابهاج فاذا كنت انت المتخصص لا تستطيع ان تقرا وتدرس هذه الكتب اذا ما فائده انك متخصص ولذلك في الروم ما عند المتخصص الان لا يدرس الا الورقات فقط ثم يقول متخصص على اي وجه لا ادري بل حتى الكتب التي هي واضحه بينه الابهاج من الكتب الواضحه بحر المحيط يعتبر من كتب الواضحه بل بل كتب الزركشي عموما وان كان الثلاثي يعتبر من اقواها هذه من الكتب الواضحه ولذلك هي صالحة لان تكون دراسه في ماسمى بالدراسه الأكاديمية تشريف المسامع وكذلك البحر المحيط والثلاثه كلها من كتب الواضح المبين لا يحتاج المستصفى للغزالي هذا من أسل ما يكون تقراه اذا كنت اصوليا وانت متكئ ومع ذلك يفر الاصولي المتخصص من تدريس هذا الكتاب وان اقراه اقراه في بيتي فرارا عن أن يطلع عليه الناس اذا النظر في الكتب هذا لا يسمن ولا يغني من جوع الا اذا عرف ان صاحب الكتاب يعتبر من أهل الفن الذين اختبروا الفن ولخصوا ما فيه وكانت له شوك فيه وحينئذ لا اشكال في النظر في كتبه وأما أكثرهم فهو انما هو تلخيص لما مر وزياده برايه ونحوه ذلك اذا ينتبه لي لهذه إذا أراد أن ينظر في العلوم ويعلم انها صعبة أو ليست بصعبة إن نظرت أن كل كتاب لابد أن تقراه فمن اصعب ما يكون بل تموت وانت ما قرات ربع كتب اصول الفقه وانما تتقن المهم وتنظر في المهم فقط وما عداه فلا فليس كل من الف اصول الفقه لابد أن يشتل الكتاب فضلا عن أن تقراه وقل ذلك كذلك في في النحو والصرف والبيان الاخرين لا سيما اذا عرفت انك طالب علم شرعي بما انك لا تحتاج إلا كل جزئيه نذكرها أهل النحم بهذا تستطيع ان تجمع بين بين العلوم قال رحمه الله تعالى بحثا ومراجعه او مطالعاته وقوله فيما سبق مر على اكثر كتب الفن لم يشترط ماذا جميع كتب الفن بل اكثر ونحن نقول قد لا تحتاج إلى كذلك إلى الى الاكثر على اكثر كتب الفن أو المشهوره منها ظل المشهوره منها اذا المشهور لا شك أنه أقل من الكتب من كتب الفن اكثر كتب الفن ودخل فيه المشهور وغير المشهور أو المشهور منها فقط والمشهور لا شك انه قليل بحثا ومراجعه ومطالعه اشتغل بالتصنيف وبالنظر في مذاهب العلماء سالكا طريق الانصاف فيما يقع له من الخلاف كما تقدم في أدب العالم يعني يصنف على الطريقه التي ذكرها سابقا ومرت معنا فرق بين التصنيف والتاليف اما التصنيف الخاص هذا مهم للطالب العلم وله طريقان اما أن يختصر ويلخص واما أن يجمع هذا حتى لو من اوائل الطلب لا اشكلال فيه لا باس به لاسيما في بعض المسائل ويحتاجه كثيرا طالب العلم اذا كان ينظر في ماذا؟ في المقاصد يعني لا تشتغل بالنحو تالف فيه أو بأصول الفقه ده لا تحتاجه وانما إذا كنت تدرس ما يتعلق به بالحديث ونحو ذلك فجمعته في مساله ما لا اشكلال فيه لكن لا تجعله ماذا؟ لا تجعله هوايه لانه بعض الطلاب قد يسترخى ماذا؟ الجمع فيحب هذا الطريق كالاسانيد والنظر فيها فتشتهيه النفس هندي انشغل عن ماذا؟ عن علم هذا لا إذا وصل الى هذا الحد فليكتفي وليكف نفسه أما لابد أن يبحث هذا لابد أن يبحث لابد أن يجمع ويكتب ويحرر هذا لابد منه لابد ان يختصر ويلخص لابد منه ولو استطعت أن تجمع على بعض المتون ملخصات مما يتعلق ب سائر الشروحات فهو حسن لا بد ان تشتغل ما هذا دائما اسمع فقط ولا يستطيع الطالب أن يكتب صفحة او صفحتين أو عشرا على كل درس وان يجمع من كلام العلم اذا لن تتعلم هذا خلل كيف تصلح نفسك بماذا فيما يتعلق بضبط العلم لا سيما انك لو جربت وانت تكتب هذا الكتابه مما يعين على ترسيخ المعلومات يعني لو لخصته كتابا ستجد أنك قد رسخت عندك معلومات لم تكن سابقة والرسيه اذا كنت قرات الكتاب هكذا مجرد قراءه لكن بالكتابه لا شك انه وسيلة إلى تثبيت المحفوظ وكذلك ما يفهم من من الدرس ولابد من من التصنيف ومن يزهد في هذا انما قد يكون ماذا قد يكون لانه راى ان بعض طلبه العلم قد يصنف ويعجب الكتاب فيطبع هذه طامه مشكله هذه يعني حتى لو صنف حتى لو اعجبه حتى لو زكاه شيخه قال هذا جيد وكذا فيطبع هذا خطا وانما يبقى عندك من أجل ماذا من أجل أن تتعلم فهو وسيلة من وسائل التعلم وليس وليس وسيله من وسائل التعليم كذلك فرق بين المسالتين تالف وتصنف وتجمع وتختصر وتشرح من أجل أن تتعلم لا من أجل أن تعلم فاجت بعد ذلك تمكنت في العلم عدت النظر فيه وزدت ونقحت وطبعته ولاشكل في لا نزعف هذا اما ابتداءا فلا فانتبه لي لهذه المساله والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين طبعا هذا تذكر السبت ان شاء الله تعالى بعد العشاء إلى الاربعاء والثلاثاء ان شاء الله تعالى